وخاف في <تصفيق> من اشعرناهم فلم نوادل منهم أحدا فاعرضوا على لقد جئ The well H <laughs>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 Yeah ذِي الْعِقْدِ هَلْ مَذْعُورَةِ الْحَزَنَةِ وَجَعَالِ ذِلِّهِم رَجَاؤُهُمْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ Let it الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم Where are اسألوا Ölü <gülüyor> diri mi الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Why the ve şeref for that! Oli de vall no